Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu anna illa illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah. Haya ala salam, Haya ala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 أقيم صفوف وحازوا بين المناكب، وصدّ الخلب. أتم الصف الأول في ولا تعرف رجات للشيطان. الله. المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سبح اسم رصبك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله أن أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء فذكر إن نفعت عكرا سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يوت فيها ولا يحيا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 يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيمين صراط الذين أنعمت عليهم غير مغضوب عليهم ولا كحديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عائلة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعاما إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني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 وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصيت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت فذكر إنما نستعله من صيطن إلا من تولى وكفر فيعذبه الله إلا من تولى وكفر فيعذبه الله. Mitä <tototototan>